امي يا جبال او ذات سامي انني ليس ينهي عزيمتي طول قربي عظيم وتهمتي من اعظم عظيم تهمتي من اعظم <تصفيق> نفس حر ترى الشهادة وظنم مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم أنا من أمة تباني بعمر وبزعاد تكل الامر الرشيدي طاب الناس تكل الامر الرشيدي طامئ يادلال او ذات سامي انني بالعلى الكعودة مرغب ليس يذني عزيمتي طول درب او عظيم فهمتي من هوا او عظيم يرد امرنا على اراء التجديد وان دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غد الوليد ما خبت جذوه العقيده فينا لا ولا انت رجل للذوب للزمان يخلع الحزب ريم عند انهزام فصوله للمذوب بانهزام فصوله للمذوب طاميه ظلال اوقت سامي مغرب ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي من هو اعظم او عظيم فامتي سوف ياتي الضياه بعد الغيوب تشرقه الشمس فوق كل الرواب فارق بالفجر بعد ذاك الغروب قامني يا جبال أوفا تسامي إنني بالعلى الكؤودات غورا ليس يدني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه آظم أو عظيم فهمتي منه